أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين أتبعون بكل ريع آية تعبثون وتستخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بَقِشْتُمْ بَقِشْتُمْ جَبَارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِينَ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِي وَجَنَّاتٍ وَعُرُونٍ إِن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا تغاء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين